قُلْ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا لن لَا نُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَلَمَّا أَنْجَا رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تعزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا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 وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ